283A Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farhānun maqbūdhah Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وَإِن كنتم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان قَبُضَ وَإِن كُنتُم على سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرهَانَُّ قَبُضَ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهان مقبوضا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانما قبوضه وإن كنتم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فرهانما قبوضه وإن كنتم علىى سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرِهَانَُّ قَبُضَ وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فَرِهََّ قَبُوضَ وإن كنتم علىى سَفَرِون وَلَمْ تَجدوا كَاتِبًا فَرِهَانَُّ قَبُضَ وَإِن كُنتُم على سفر وَلَمْ تجدوا كَاتِبًا فَرِهََّ قَبُضَ Və in kütüm ala şefarı, vələm təjdü kâtiban fərhanum maqabuḍa. Və in kütüm ala şefarı, vələm 283 b فان امن بعضكم بَعْضًا فليؤد الذي ائت من امانته وليتق الله ربه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من امانته وليتق الله ربه فان امن بعضكم بعضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَتَمَنَّى أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَتَمَنَّى أَمَانَتَهُ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا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 فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أنه من أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أنه من أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا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 فإن أمن بعضكم بَعْضًا فليؤدِّي الذي أت من أمانته واليتقى الله ربّه فإن أمن بعضكم من وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدي الذيء من أمانته واليتق الله ربّه فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤدي الذيء من أَمَانَتَهُ واليتق الله ربّه فإن أمن بعضكم بعضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِيَ أُؤْتُمِنَ 283 AB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 وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقَبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَإِن كُنتُمْ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 163 C. Ve 163 C. Ve 163 C. Ve 163 C. Ve 163 C. Ve 163 C. Ve 163 C. Ve C 117. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 118. ولا تكتم الشهادة 119. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها, فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثِمٌ قَلْبُهُ وَلا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ولا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يكتمها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه. ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنّه آثم قلبه. ولا تكتم الشهادة. 117. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 119. ولا تكتم الشهادة 110. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها, فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه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 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَلَا تَكْتُمُ 283 D وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علي.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 112. لله ما في السماوات وما في الأرض والله بما تعملون عليم 114. لله ما في السماوات وما في الأرض والله بما تعملون عليم 116. لله ما في السماوات وما في الأرض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 169 <Lillahimâ> ABCD. Ve in koltumla seferi ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, 283 ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve,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 وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 284a وَإِنْ تُبَدُوا مَا فِيهِ أَمْ أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما فيه أن أفسكم أو تخفه به الله وإن تبدو ما فيه أفسكم أو تخفه يحاسبكم به الله وإن تبدو ما فيه أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما فيه أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما فيه أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به وَإِن وإن تبدو ما فيه أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدو ما فيه أنفسكم أو تخفوه أفسكم أو تخفه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما فيه أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وإن تبدوا ما فيه أ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 فُسِيكُمْ او 284 ب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 Feyuğfiru limen ve yuadhibu men yasha' 284C Vallahu ala kulli shay'in kadir Vallahu ala kulli shay'in kadir والله والله والله كل 284 ABC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 وَإِن تُبَدُو مَا فِيهِ أَفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 Amin ar-Rasûlü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun. Kullun amine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nuferriqu beynah adim min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 111. آمن الرسول بماء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 آمَنَ 286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 اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ آل عمران 1 2 ا م م الله لا اله لا إله هو الحي القيوم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفلا إلهها إلا هو الحي القيوم الف لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إله هو الحي القيوم الفلا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفلا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الفلا إلا إله إلا هو الحي القيوم ألف لم لم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لم لم الله لا إله إلا هو الحي القيوم